وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات و ا ل أ ر ض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك, سبحانك فقنا عذاب النار, سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك َ من َْ تدخل ُِِ النار ََّ فقد ََْ أ َ خ ْ ز َ ي ْ ت ه وما ََ للظالمين ََِِ من ِْ انصار َ ربنا ََّ إ ِ ن َّ ا سمعنا ََِ مناديا َُِ ينادي, ينادي َِ لِلْإِلِينَ امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر ن ا لنا ذنوبنا ر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 إ ن ي لا أ ض ي ع عمل عامل م ن ك من ذكر أ و انثى بعضكم من ب ع ض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم في س ب ي ل ي و ق ا ت ل و ا و ق ت ل و ا ل أ ك ف ر ن ع م ه م د راتب ه ا ل ن ه م ج ن ا ت ب ل ر ي ت ح ت ه ا ا ل أ ن ه ا ر ث و ا ب ا من ن س ي ل ل ه و ل أ د خ ل ن ه م ج ن ا ت تجري ت ح ه ا ا ل أ ن ه ا ر حسن ا ل ث و ا ب ن